وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وَتَرَفُ الْكَفِيْهِ مَوَاقِهِ وَلِتَبْتَغُو مِنْ فَضْلِهِ وَلَعْلَكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتَخْرَشَ السَّمْتَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى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 إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تذروا وادرة وذر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا